السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 معنا في مسافرون واحد اثنين ومدر كم تغلى علينا لا الله يا ربي يحفظ كعرست ان شاء الله هو شغلتك المره لا لا لا اطوليها لان والله توقي شباب طيب شباب انا حقيقة بتستغربوا الموضوع اللي بالناقشة لكني يعني احاول اني اجدد في المواضيع وعدد كبير من المواضيع ناقشناها يعني مثلا لو تكلمنا عن بر الوالدين تكلمنا عن فضل الصلاة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 الكلاب طبعا مشتهرة في, في أوروبا كثيرا ولا يكاد يعني تمر بشارع إلا رأيت احدا يسحب كلبا يعني يجر كلبا وراءه حتى اني طلعت على احصائيه في, في الدنمارك عدد سكان الدنمارك أربعة ملايين ونصف وفي الدنمارك أكثر من خمسمائة ألف كلب مستأنف بمعنى أن تستطيع أن تقول أن عشرة في المئة من السكان من كل عشرة أشخاص في شخص يربي كلبا بعدين لاحظ ليس في الدنمارك أربعة ملايين ونصف أسرة إنما فرد بمعنى أنه ربما أنك لما تقول اذا كم أسرة كم بيت تكون هالأربعة ملايين ونصف ربما منهم أب وعند ثلاثة أطفال وزوجة وبالتالي يكون الأسر لا تزيد عن مليون وشوي معناه أن كل أسرة تقريبا عندهم كلب بدأت هذه الظاهرة قبل كل أسرتين أو كل أسرتين عندهم يتقاسمون كلب. مشكلة عندك <تصفيق> <يعني تصفيق> تعدل لأنهم اليوم يجيب لك فراش. أنا جاب معك فراش. ما تقدر. إيه هو يتولد بسرعة العجيب والعجيب أن الكلب بالمناسبة هو من السديات والعجيب أن أنثى الكلب تحيد ويخرج منها حظ كما يخرج من المرأة يعني البشر وتحمل فترة الحمل عندها طبعا يعني هي تبلغ بعد ثمانية أشهر. ثم في سنة ونص تقريبا تستطيع أنها تحمل وتعيش طبعا فترة يلبث الكلب في بطن أمه فترة معينة والعجيب أن طلعت على صور للكلب وهو في بطن أمه جنين وهو فاتح فما هي مثل ما قال الله تعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت والصورة مشهورة في الإنترنت تعالوا نتكلم عن لماذا ذكر الله تعالى الكلاف في بعض المواضع بصيغة الثناء أو على الأقل يعني ليس بصيغة الذنب وفي مواضع أخرى ذنبها الله تعالى لما ذكر الله تعالى أهل الكهف قال الله جل وعلا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود لأن أهل الكهف لما أووا إلى الكهف جعل الله تعالى أبصارهم مفتوحة حتى من دخل لا يؤذيهم إنما يهابهم لما يرى الأبصار مفتوحة فيخفض قال الله تعالى وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولم وليت منهم رعبا هذا الكلب لما صاحب أهل الكهف شرفا واستعقا اذكر في القرآن لأن صحبة صالحة وبالتالي رفعه الله تعالى ولبت فيهم أيضا ثلاثمائة سنة لبت معهم ثلاثمائة سنة ذكر الله تعالى الكلاب في موضع آخر قال الله جل وعلا أحل لكم الطيبات وطعام الذين واتركوا ثم قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح الجوارح هي الحيوانات الجارحه التي تهجم وتجرح مثل الذئب والكلب وكذا قال مكلبين يعني لو واحد استأنس ذئبا واصبح يصيد له ما يجوز لكن الكلب اذا كان معلم واطركته وقلت بسم الله واطركته على ارنب وصادها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 طيد الكلب المعلم إذا الحكت لها قبل لا تموت لا حتى لو كانت أخير. طبعا إي إذا كان الكلب غير معلم وهجم على أرنب مثلا وجئت أنت, الدم. إيه؟ وجئت أنت وهرب الكلب وأخذت الأرنب وهي حية جاز أن تنحرها وتأكلها لكن نحن نتكلم عن إذا جاء وهي قد ماتت أحسن. فإن كان الكلب معلما وذكر الله قبل أن يطلقه قال بسم الله وأطرقه عندها يجوز أنك تأكل لكن أعني بهذا يا شباب ان الكلب لما علم زاد شرفا طبعا الكلاب بالمناسبة يعني اليوم تستعمل في اشياء كثيرة يستعملونها في الحراسة يستعملونها في الرعي يستعملونها في الكشف عن المخدرات يستعملونها في الكشخة في الكشخة حضرة كشخة موضع يعني كيف موضع يعني حاليا تمشي في الشارع قال لك كلب من النوع معين يدلعه المشاط وغصر من بال بأغلى وهات غير عليك مصروفه اي والله تلقى مصروفه احيانا العجيب مرة قال لي واحد جاي يسالني عن اخيه يقول لي شيخ اخي هوايته تربيه الكلاب والقطط يقول فكان قد وضعها عندنا في الحوش في فناء المنزل واتفق مع اللي بيعون الدجاج المذبوح اتفق يحفظون له الأمعاء ويحفظون لها الأرجل والرأس والبواقي ويأتي كل ليلة يأخذها لإطعام الكلاب والقطط اللي في المنزل يقول حتى إنه لما صار تزعج الجيران فصل لها أقنعة والعامل يلبسه القناع كل ليلة حتى ما تزعج الجيران يقول فلما كثر عددهم يا شيخ ذهب أبي واشترى لهم استراحة ايه <تصفيق> والله استراحة Gender. يعني مثل المزرعة يجلسهم فيها أسألتها قلت كم عدد اللي عنده قال عنده 23 قط و13 كلب فقلت في نفسي سبحان الله هالاموال هذه اللي ينفقها عليها في العمال اللي يخدمونها ووجرة الاستراحة أو قيمة الاستراحة إن كان اشتراها والطعام اللي يصرفنا يا أخي لو صرفت في يتامى ومساكين وناس محتاجين كان أولى منك تصرفها في مثلا بشي يقول لك طعام كل كبد أي بس, بس الكبد الرطبة, الرطبة يا أخي إذا كان ما هو مستطيع أن يطعم نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة اسقت كلبا فدخلت الجنة لكنك تأخذ الكلب وتحبس عندك عشان تطعمه وتسقيه لتنظر اليك كل يوم هذا المشكلة لذلك تربية الكلاب من غير حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مراه مسلم من ارتبط كلبا لغير صيد أو حراسة وفي رواية أو حرف انتقف من أجره كل يوم قراط والقراط مثل جبل احد فلا يجوز أن الواحد يربي كلبا إلا إذا كان لحراسة او إذا كان للصيد او إذا كان رباه يعني الحرث واحد مثلا عنده رعي غنم او يحرث ويحتاج إلى كلب مثلا لأجل يعني حراسة الحرث ونحوه جات أما الشباب اللي يأخذون موضة وماسك الكلب وحط الكلب معاه ومدري إيش أنت رب نفسك قبل لا تربي الكلب لا رب نفسك على الأخلاق وعلى حسن التعامل مع الناس ودينك قبل ما تربي الكلب لا بس ما بالكلاب واحد يقول اخذ يتوى منسني يعني ما, ما اكون اكون عايش غربة او مثلا ساكن في الرياض ما لقي الا وانت... كلب يا شيخ يا اخي وانت يا اخي يذهب يصلي في المسجد خمس صلوات في اليوم يذاكر دروسه كل نشاط في الانترنت لا بس يقول لها بس... بيجيك واحد ثاني بتعطى المسكر بعدين بيقول يا اخي انا اشرب الخمر عشان ينسيني همومي بيجيك السالة يقول انا اخذ ابر مخدرات حتى يعني احاول اني اعيش جوي لا, لا الأعذار هذه ما تقبل لا يعني بي أغلب أنت في وفاء لأن عظم الشعراء يا مذهلية وبعض يعني. عندك الكلب في البيت. في وكالسيس و... وكثيس في إقرار الخض. صحيح الكلب في قصاص لكن ما يعني ان الواحد يربيه يعني وهو يخالف الشرب. مالي أنا صراحة يعني أجد الكلب دائما يعني. <تصفيق> <يا ريب تصفيق> <ها. إيه> <تصفيق> أجد الكلب أحيانا يكون أوفى من بعض البشر في الوقت الحالي <تصفيق> <تصفيق> لا يعني نلقى ناس أحيانا يعني فيهم طب الخيانة نلقى الكلب أبدا منه كتاب اسم استفضيل الكلاب على كثير من من لبس وهي فعلا يعني الكلب إذا جئت إلى الكلب كوفاء أحسن من الإنسان الخائن والإنسان الفاجر والإنسان صح. يا أخي أحيانا بعض الناس تقول الذئب أحسن منه على الأقل الذئب يأتي ويأكل الغنم ويمشي هذا يكيد لك ويترصد لك ويؤذيك ويؤذي عرضك وبلا شك إذا قارنت بين وفاء الكلب وغيره لكن احنا عندنا حكم شرعي الحكم الشرعي هو أنه لا يجوز أن يربى هذا الكلب إلا إذا كان فيه الأسباب الشرعية هذا <تصفيق> الشرع أما واحد يقول والله أنا بربي الكلب لأنه وفي لأن يا أخي تزوج يا أخي ورب زوجتك وعيالك وخلهم أوفيها معك <تصفيق> أما كون الإنسان يعني يتعامل مثل مثلا انسان كفيف أعمى او أحيانا بعض الصم الذين لا يستطيع أن يأتي مثلا بخادم يعني مثلا واحد أصم ابكم لا يسمع ولا يتكلم وهاتف البيت يرن عليه مثلا أو مثلا الجرس يرن عليه او مثلا ربما يأتي لص إلى البيت هو لا يدري لص كسر الباب وهذا ما يسمع وبالتالي لم يسمع صوت الباب يكسر ولا يسمع الباب يفتح ولا يغلق ولا أشياء تقع ما يسمع واستغل اللص كون صاحب المنزل أصم أبكم ليسرق فجاء بكلب لأجل أنه يساعد في الحراسة في المنزل يساعد في لما يرن التلفون يأتي الكلب مثلا ويندها على ذلك يدرب الكلب على هذا لما يرن الجرس الكلب مدرب أنه يأتي ومثلا يعمل أمامه حركات معينة تدل على أن الجرس يرن أو كان كثيف ما يرى فيحتاج إلى الكلب أن يقوده فهو يمسك مثلا قيد الكلب والكلب يمشي امامه في الشارع يمشي يذهب به الى السوق يذهب به الى اي مكان هذا ما في بأس ويعتبر من جنس الحراسة اما اللي يأخذون الكلاب اليوم مع الاسف لاجل الموضة ويحط الكلب في حضنه ويلعب بالكلب هذا هو الذي ينقصه من اجل كل يوم حراسة هاي, هاي لا بس فيش في اعرفهم ما عرف شخصي يعني يقول مثلا بشتر الكلب الحين هو مثلا بشتر بلف وخمس بربي عندي سنة بعدين بكرة ببيع بيجي ثلاثة آلاف أربعة ريال هذا وش ال يعني شحكم ما يجوز هذه تجارة محرم تجارة محرم النذرات لمنها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الساحر مهر البغي عوض بالله هو المال الذي يعطى للمرأة عند فعل فاحش فيها والحلوان الساحر لما واحد يعمل لك سحر وتعطيه فلوس وثمن الكلب هو ما ذكرت لك لا يجوز لكن لو قال إنسان أنا سأشتري هذا الكلب ولا أدفع قيمته ككلب تدفع قيمة التدريب الذي دربه عرفت مثل ما الآن تأخذ كلب شراسة تشتري مثلا بمبلغ معين هذا أنت لا تدفع في الحقيقة قيمة ككلب ولا الكلاب في الشارع كثيرا يعني صح. إنما تدفع قيمة التدريب الذي أجري عليه طيب التدريب برضه فيه فلوس صرفوا مال وصرفوا طعام وصرفوا أشياء أخرى لأجل تدريبه مثل تدريب الفيلة الآن ليش الفيلة لما تستأنس ويأتي السياح ويركبون فوقها بعد ذلك مدرب الفيل انه اول ما تخلص تطعم طعام معين فهو اصلا درب ان احمل هؤلاء بعدين اأكل فهم يصرفون امانا لأجل ذلك اما أن يمسك الكلب هكذا لا بل هناك احكام شرعية وجدت في الكلب في ال... مثل بعضهم يقول انا باخذ الكلب الصغير اللي بشيه في القطة اقول باخذ حطه في الاستراحة مثلا بحراسة ببسكا صوت في الواقع لو ان طب حرام يعني ما الكلب كرغطة يعني صغير, صغير حجم ما... لا لا شوف الكلب ليس شرطا الحراسة ليس شرطا انه يأتي ويهجم على اللص لا هو اهم شيء خبرك ان فيه لص جاء للبيت ولا كثير ترى من كلاب الحراسة الى دخل اللص وصرخ على الكلب واللي حمل حجر هرب الكلب قليل اللي يهجم ما يهجم من الكلاب الا كلاب نوعياتها مدربة ونوعياتها غالية اما اكثر كلاب الحراسه اللي تشوف هذه هذه من ابو كلب صوت <تصفيق> هذه صوت أكبر من جسمه ام <تصفح> أكبر من جسمها فعلا لكن ما فيه يعني على انه يهجم اللي يهجم هذا سعره غالي يعني ما يوجد ب عشر هذا الصغير عمره 3 شهور اللي اللي يهجم ولا اللي اللي يهجم إيه, إيه. انتظروه لحد ما يكبر يعني إيه. لا هو كل كان صغير كل ما يهجم مرق. أكثر كل ما غلا كل ما سارف التدريبة أممم التدريب. يصبح التدريب بعد إذا ما يبيعونك هي مدرب في جزء من المدربة كأسعار أغلى فوق الأشرين أغلى بكثير عموما زي ما ذكرنا إن امساك الكلب إذا كان لحاجة ما في بأس أما ما يفعله بعض الشباب اليوم والبنات إن ان تربي كلب وتربي. لو ربّا قطة رب هذا ما في بقى. لكن الكلب جاءت النصوص الشرعية بتحريم تربيته بل الشريعة جاءت بأحكام شرعية للحيوانات يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الابل نهى عن الوسمن في الوجه الوسمن تعرفون إنه يأخذ مثلا حديدة وتحمى في النار ويوضع على البعير مثلا على متزايد كي, كي معين دائرة رقم نعم. معين أي او في العنق أما في الوجه فنهى عن ذلك شوف كيف يتكلم عن أحكام تختص بالإبل نهى أن تتخذ الدواب كراسي واحد كده واقف على البعير ويتامل في الناس لا انزل البعير يركب لأجل المشي ليش, ليش تشغل ظهره وتتعبه وأنت لن, لن تسير به جاءت احكام تتعلق بالشياة الشات والخرفان كيف تذبحها نهى أن تذبح الشات واختها تنظر إليها نها أن تذبح لها أن تصنع السكين أمامها. أمامها وهي تنظر إليك لاحظ الشرع كيف جاء به كذلك الكلاب جاءت به أحكام من ضمن أحكام الكلب اللي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الغسل أولهم بالتراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهم بالتراب في رواية قال أولاهنًا وفي روايه قال وعفروه الثامنة بالتراب المقصود أنه يستعمل التراب ويستعمل الماء في ذلك وتبت عموما طبيا فعلا أن هناك دراسات تبت أثبتت بأن هناك جراثيم لا تزول إلا بالتراب طبعا ليس, ليس يجعل التراب من غير ماء لا لكن يغسل المرة الأولى ثم الثانية ثم في الثامنة يجعل مع الماء تراب فيصبح في الحقيقة طينا وليس ترابا عاديا من أحكامه أيضا احكام الكلب ان لمس جلد الكلب او لو عضك الكلب هل يجب عليك ان يعني جاء الكلب وعض ثوبك هل يجب انك تغسل السبع عن احده النبي لا ها انا اصبع انا اصبع انا لو ان جئت مثلا وخليته يعض ثوبك متعمدا لا الله يغسل ها هذا جاء فقط في الولوغ اذا ولغ في الطعام اذا ادخل لسانه في الطعام وأنت تريد أنك تستعمل الإناء أما لو كان الإناء اصلا خاص بالكلب ما يجب أنك تغسله لكن لو كان الإناء أنت وضعته مثلا طعامكم أو مثلا ماء وضعته للوضوء وذهبت فجئت فإذا الكلب قد ولغ يشرب من هذا الماء وهذا هو, هو إناء وضوءك الدائم عندها أغسل السبع احداهن بالسراب أما إذا عض ثوبك فهذه نجاسة عادية يغسل عادي طيب لو أن الكلب أصابه مطر ثم جاء الكلب أو مثلا وقع في ماء في بركة أو كذا ثم جاء الكلب وانتفض جنبك وتطاير الماء من من جلده على ثوبك هل يجب غسله؟ ما شاء الله الفتوى جاء لا هذا <تصفيق> اللي لا المائك. لا. يجوز؟ وذلك لسبب وهو أن الكلب أصلا جسمه لا يفرز عرقا وبالتالي يصبح اللي على جلد الكلب هي أشياء طبيعية غبار. ما ريا. عادي أشياء ممكن يتسبح يعني, يتغسل آه آه يعني. أحيانا لكن لا حتى لو كان كلب في الشارع نفس نفس الحكم وذلك لأن جلد الكلب أصلًا لا يفرز هذه الأشياء طيب لو مثلا الكلب ولغ في يدك آه مثلًا يقول بلسانه لحس بلغ عميق إنه لحس يدك هل غسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب ولا لا إذا كان الكلب أصاب ثوبك أو أصاب يدك كل هذه تعتبر نجاسه عاديه تغسل عاديه يعني... أي حتى لو لعابه نحن نتكلم إذا ولغ لان النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم يعلم بأن الصحابه يخالطون الكلابة في حياتهم في رعي الغنم وفي الحراسه وفي غيره الصيد. فهو في الصيد فهو اصلا يدري إن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلب ربما لما يأتي بالصيد لو انه صاد ارنب وجاء بهذه الارنب هل يجب اذهب اغسل جلد الارنب سبعا احداهن بالتراب قبل لا أبدأ بأنه سيصيب يدي ستصيب نفس الموضع الذي عضه الكلب فهو يعلم أن الكلب ربما جاء أحيانا ولحس الرمح أو لحس السكين أو لحس السيف الذي أن تستعمله من مخالطته لك فلم يوجب عليك ذلك إنما وجب فقط إذا ولغ الكلب في الإناء ونع طايحين غسيل سبع مرات حضر دكوشكرا لا لا هذا ما يجب إلا إذا كان ولغ في الإناء. أما في غيره فلا طبعا الكلب المناسبة ذكروا أن نجاساته متعددة منها النجاسة التي في ولوغه وذكرنا لكم جوابها ومنها النجاسة التي إذا عظى ثوبك او أصاب اللعاب يدك ومنها جلده كيف تتعامل مع يعني لو واحد جاء ولمس الكلب هل يجب عليك تذهب وتغسل يدك؟ شيء لا ما يجب إذا تغسل يدك من باب النظافة ما في لكن لو واحد يدها بيصلي مثلا و أبعد الكلب عن عن طريقه بيده ما يجب عليك أن تغسل يدك لأنه ليس جلده ليس فيه نجاسة محددة يجب غسلها منه بتكلم عن طيب بول الكلب وهذه النجاسة الرابعة التي كنت أقصدها بول وغاءط الكلب لو جاء الكلب وبال على الأرض مثلا أو تغوط عليها أو بال في إناء هل يجب أن توصل الأرض سبعا إحداه النبي التراب نعم و... توصل غسيل عادي كبقية النجاسات وهذا السؤال دائما يسأل طبعا بالمناسبة أيضا على ذلك. قبل أقول لكم السؤال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وكذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام احتبث جبريل عن دخول بيته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعني لماذا ما دخلت البيت فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تحت السرير جرو كلب والملائكة ما تدخل بيت فيه كلب ولا صورة فأمر بالكلب فليخرج. أيضا أتوكال إلا إذا كان للحراسه شوف إذا كان للحراسة أو للحرث أو للرعي أو, أو للصيد هذا لحكم آخر أما إذا لم يكن لهذه الأحكام إنما بس والله الواحد يمسك الكلب هكذا دلع وموضه ففي هذا الحال ينقص من أجله كل يوم قيارات وأيضا لا تدخل الملائكة بيته. وإذا لم تدخل ملاك بيته معنا بيته ما كراح والعجيب سبحان الله من من أعجب ما جاءني من أسئلة تتعلق بالكلب هذه امرأة أرسلت مرة رسالة تقول يا شيخ إن عندهم هم يبدو إنهم في البر عايشين كذا وعندهم كلب أو أنثى الكلب للصيد تقول في يوم من الأيام أولادي أخذوا كلب الصيد هذه الأنثى ذهبوا بها للصيد وعندها جرو صغير هي ترضع اصلا تقول فأخذ الجرو هذا يبكي الكلب الصغير مرضع تقول المرأة اي والله تقول فأخذت هي شيخ وأنا امرأة المرضع فأخذته وأرضعته يطلع خويه إيه تقول فما مرحكم أنه ولدني الصور يعني من الرضاع <تصفيق> طبعا لا يا سمرقوم من الرضاع يعني. والعجيب أنه رضع تقول شيخ رضع حتى شبع وحطيته على جنب لكن لا يعتبر أضحك يا سرة قطمة يعني خمس رضاعات أنه ولدهم من الرضاع لكن أعني يا جماعة أن أن عدد كبير من الناس اليوم مع الأسف الذين يخالطون الكلاب في التربية هم في الحقيقة لا يأخذونها لأجل تسليتهم في بيوتهم يعني في الغرب لما يأتيك واحد مثلا أولاده تركوه ولا مثلا هو عجوز تركها اولاده ما في يعني علاقات اجتماعية بينهم نحن اليوم لما تكون امك ساكنة لوحدها تجد ان اما ان يسكن معها احد اولادها او على الاقل ما يكاد يخلو البيت كل يوم يأتونها بناسة يأتونها اولاد يأتونها ونعتبره حتى لو لم يكن تأتي تعبدا وخوف من الله تعتبرها عيب كيف ابو يساكن لوحده ام يساكن لوحدها ما يليق عندهم في الغرب لا تجد العجوز أم ثمانية سنة عادي جدا ساكنة في البيت اللي وحدي. فهم يتخذون الكلاب لهذا الغرض إما تسليه وإما حراسة أحياناً أيضاً غير كذا قاسمه في الورث أي أيضاً أحياناً يوصول له بالورد فعلا رح. أما عندنا فمع الأسف كثير من من يتخذون هذه الكلاب يتخذونها مع الأسف لا لأجل حراسة لا كثير لا. من الشباب يتخذوها إما تشبهم بالقوم على لأجل أن يفعل كفعلهم أو أنه يتخذها احيانا لأجل أن يعني يفخر بها أمام أصدقائه أو ربما لأجل أن يغازل بها البنات. لأن في كلاب الله من جد من جد في صراحه صراحة تشوفها تقف عند تقو سيارة. إيه ما شاء الله يعني من من جماله يا الله يعني و... من الجماله. إيه تحس إن الكلب ابن ستين لا. كلب يعني <تصفيق> على مستوى يعني. <تصفيق> كلب وكلب. لكن يعني نحن عندنا شريعة يعني الأصل أن نلتزم بها وإلا في الكلاب معروفة من قبل يعني يقولون ان الكلاب من الحيوانات التي استؤنست قبل اكثر من خمسة عشر الف سنة بدأ الانسان يستأنسها الانسان حاول ان يستأنس غيرها حاول يستأنس الذئب ان يجعله يعني مؤانسا له حاول يستأنس الثعلب الاسد هذه كلها مهما ربيت ينقلب عليك مثل ما قال ومن يصبح المعروف في غير اهله يلاقي كما قال مجير معامري مجير معامر قالوا هي انت ذئب وجدها انسانه ورباها كانت صغيره فلما كبرت اكلت غنمه فمهما انستها لا يمكن حتى قالوا ان احدهم وجد ذئبا صغيرا يكاد يهلك فجاء به وجعله عند شاه ترضعه فلما كبر الذئب وشب اكل الشاه التي ارضعته فقال هذا الرجل قال لهذا, الشاب لهذا الذئب يقول له قتلت غنيمتي وفجعت اهلي بشاتهم وانت لها ربيب أقول أنا هي لربك وجئس فجعتهم رسلت غنيمة وفجعت أهلي بشاةهم وأنت لها ربيب شربت لبانها ونشأت معها إلى اخره بعدين قال إذا كن إذا كن الخصال خصال ذئب فلا لبن يفيد ولا حليب والله تسقي ولا ما فما جيال جيال لكن خاصة. الكلب هو اللي يصير فهذه أحكام شرعية عموما حبي أنا أعطيك بالكلب أيوة أحبها الكرام بقي معنا بعض الكلام حول الكلاب ورودها أيضا في السنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أحدهم على عتبه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لكن الوقت انتهى فأرجو أن نكون يعني أفلحنا اليوم في إيصال رسالة بإذن الله تعالى إلى إخوتي وأخواتي تتعلق باحكام الكلب أسر الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا ونيتقبل الله تعالى منا ومنكم ونجعلنا جميعا هداة مهتدين ونبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا آمين إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.